وَهَدْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقِطَ حِمَارًا عَقَبَةً وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَطَوْقَبًا أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مبينة Well one